بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين نتم ما توقفنا عنده في الكلام أنا <تصفيق> ورقات الإمام بالمعالي الجويني توقفنا في المرض الماضية عند في باب الكلام وأقسامه قال رحمه الله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز الذي هو الكلام والحقيقة في الاستلاح كما مر معنا في الجلسة الماضية الحقيقة في الاستلاح هو اللفظ المستعمل فيما وضع له لأول مرة والمجاز في الاستلاح هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لأول مرة وأسلفنا أن أنك إذا سمعت أحدهم يقول هذا أسفور فإن أول معنى ينصرف ذهنك إليه من سماع كلمة عصفور هو العصفور الحقيقي فإذا التفت وجد عصفورا يكون ذلك حقيقة الكلام ولكن إذا التفت فوجدت رجلا يكون هذا مجاز الكلام أي تجوزا بوصف العصور إلى معنى آخر غير ظاهر في اللفظ، فإذا التفتت وجد رجلاً، فكان أول معنى ورد في ذهنك هو العصور الحقيقي، فلما رأيت الرجل. ورد, ورد إلى ذهنك ورد المعنى يقعد الثاني يقعد الآخر وهو الدلالة لا لا لا لا. المقصودة من كلمة ربما, ربما كان الجبن وربما كان كثرة الترحال وربما كان شفة الوزن وزن وربما وزن وزن كان كلة الأكل. الأكل, الأكل والحقيقة أن المجاز فيه خلاف كبير، وفيه جدال عويص، وكنت قد زورت في الجلسة الماضية أن مد فيها النفس في قضية النجاز، ولكن أحجمني عن ذلك شيئا. الشيء الأول تطويل الوقت فيما لا طائل وراءه. لأن المجاز أصلا قضية عقلية لا علاقة لها بأصول اللغة ولا بأصول الشريعة والسبب الثاني أنه لم يرد في المجاز دليل لا من القرآن ولا من السنة فالتمادي في تفصيل هذه القضية مما لا يحسن بمسلم أو بطالب علم ولكن نحاول أن نذكر رؤوس الأقلام في قضية المجاز ونهرب من هذا الباب إلى ما بعده مما ينفع إن شاء الله والشيخ أبو المعالي رحمة الله عليه عندما ذكر المجاز وقسم وفصل فيه وجعله من الأصول هذا بالنسبة له. بالنسبة أمر غير منكر لأنه أصلا كان على مذهب أهل المنطقي وأهل الكلام والمتكلمين يحتفلون بالمجاز فهو منهم وتطويله أمر وارد الحق أن المجازة اختلف فيه الناس على ثلاثة مذاهب منهم من أنكر المجاز بالكلية من اللغة ومن القرآن ومنهم من أثبت المجاز في اللغة وأنكره عن القرآن ومنهم من أثبت المجاز في القرآن وفي اللغة أما من أثبت أنكر المجاز بالكلية عن اللغة عن لغة العربي وعن القرآن زعيمهم في ذلك وأشهرهم هو شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه وقد نظر وقاعد والصلاة في قضية إنكار المجاز من اللغة ومن القرآن الحقيقة لو نظرت وتأملت وحاولت أن تثبرت أدلة وما خلف الأدلة من إنكار المجاز لا خلصت إلى نتيجة وهو أن القائلين بالمجاز لم يثبتوا قضية المجاز بنص صحيح معصوم لا من القرآن ولا من اسمه إنما هي مرادات عقلية ربما تصحوا ربما لا تصح. والذي أنكر المجاز، إذن أيضاً لم يأتِ بدليل صحيح الدلالة وصريح الدلالة على إنكار المجاز. فالقضية فالقضية دفع وشد على مسألة جميع الكلام يدور فيها ينحى فيها منحن عقلياً، وهو سبب إحجامي أن تطويل النفس في ذكر موارد وأراء من تشعب في هذه النقضية نحن ندرس العلم لأجل أن نفهم القرآن والسنة والمجاز ليس من القرآن ولا من السنة في الأصل الذين أنكروا المجاز من القرآن ومن اللغة لو تحاول أو تسبر القضية هذه تجد أنهم أرادوا قطع الطريق على المبتدع من المتكلمة من المعتزلة والمفوضة وغيرهم قطع الطريق وجوههم عن الإلحاد في أسماء الله وصفاته ذلك أن الخوارج والمعتزلة وغيرهم والمفوضة جماعة من أهل المنطق لما جاءوا إلى بعض آيات الله عز وجل كقوله كقول ربي يد الله فوق أيديهم قالوا لو قلنا يد الله على اليد الظاهرة التي تعنيها دلالة اللفظ الواضحة لوقعنا في التجسيم، في التشبيه، تشبيه في تشبيه الله بخلقه، فهربوا من هذا التشبيه وصرفوا ظاهر اللفظ الواضح إلى معنى آخر لا يدل عليه في الظاهر، ثم قارنوا ذلك بآية أخرى. قالوا ربنا قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموس بأيد أي بقوة وجبروت قالوا بأيد أي بقوة فيد الله أي قوة الله وعون الله أو توفيق الله أي كان ولكن الحقيقة يعني هذا من هذا من التكلف في صرف ظاهر اللفظ عن معناه إلى شيء لا يدل عليه ولا يلزم تشابه المعنى ما تشابه المبنى في الآية الأخرى لأن الله عز وجل قال يا إبراهيم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إذا كانوا هم هربوا من يدل من من قوله يد الله فوق أيدي فوق أيديهم فأين يهربون منه قوله عز وجل خلقت بيدي إذا قالوا إن يد إذا قالوا إن يد الله هي القوة فطيب اليدان هل هي قوتان؟ يعني هذا من التكلف ومن التنطع وسبب هذا التنطع هو انتبه هذا ينفعك إن شاء الله وسبب هذا التنطع هو أنهم عندما كيفوا لله عز وجل صورة في بالهم وهذا محظور محظور كيفوا صورة في بالهم لله عز وجل فاستنكروا هذه الصورة ثم كشوا عنها وانسحبوا فعطلوا الآية عن معناها <تصفيق> أي أنهم لم يقعوا في تشبيه الله قالوا إن يد فيها اليد جارحة أم يقولون اليد جارحة وهذا تشبيه الخلق بالخالق لأن الجوارح بالخلق والله عز وجل تعالى عن مشابهة الخلق طيب يا أنتم إني أنتم ما الذي دفعكم إلى تشبيه ربنا بخلقي أنتم وقعتم أنتم وقعتم في التشبيه أولًا ثم نفيتوا التشبيه، فلما نفيتوا التشبيه الذي وقعتم فيه في أذهانكم، رحتم معطلين الآية. فأساس القول في المجاز في القرآن، القول بالمجاز في القرآن عند أهل البدع هو. الهروب من الآيات التي هم في الواقع يتهمون أهل السنة أنهم يشبهون هم بدأوا بالتشبيه قبل أهل السنة إذا إذا صح صح وصفهم أن أهل السنة يشبهون هم وقعوا في التشبيه قبل أهل السنة فلما وقعوا في التش في التشبيه وقتنوا إلى أنهم داسوا على لغم رجعوا فلما رجعوا عطلوا هذا يدل على الجهل وعلى نقص اليقين وعلى نقص تصديق الله عز وجل هذا الذي قال أنكر المجاز في اللغة إنما أنكر أسباب الوقوع في أسماء الله وصفاته بالإلحاد والفريق الثاني قال بالمجاز في القرآن قال بالمجاز في اللغة العربية وأنكره عن القرآن قالوا إن المجاز لا وجود له في القرآن وجميع ألفاظ القرآن على ظاهرها لا معنى لها إلا ما دل عليه اللفظ الصريح ولا تتعدى إلى معاني أخرى باطنة الحقيقة يعني حتى هذا الكلام لا دليل عليها من الشرع إلا اللهم أنه قطع الطريق على المحرفين يعني هم ماذا قالوا قالوا واسأل القرية التي كنا فيها قالوا هذا مجاز لأن القرية لا تسأل القرية لا تعقل إنما يسأل أهل القرية وهنا آه لفظ محذوف غير موجود يأتينا بعد قضية المحذوف فقالوا هذا مجاز ورد القائلون بنفي المجاز في القرآن قالوا هذا ليس مجازا إنما هي كناية الفرق لفظي كناية استعارة مجاز الفروق لفظي هذه سميه كناية سميه استعارة سميه مجاز تعدد الأسباب والموت واحد يعني كقوله عز وجل فليدعونا هذه سندعو الزبانية قالوا النادي لا النادي النادي لا يدعى انما يدا اهل النادي قالوا هنا يبنى امر محذوف وهو الاهل وانما دل المجاز ما وكل ذلك الواقع الاسهاب فيه مضيعة وقت والمبتدعة مبتدعة والكذب في أسماء الله وصفاته كذب ولما وقع في التجسيم أنكروا كلام الله عز وجل وحرفوه ما نريد أن نطول في هذا القسم الثالث ممن أنكر المجازة ممن أثبت المجازة في القرآن وفي السنة الواقع أن هؤلاء هم جمهور الأصوليين والفقهاء وغيرهم الجمهور ذهب إلى إثبات المجاز في القرآن وفي السنة ما أحب أن أرجح ولكن الأفضل والأسلم لدين المرء أن يجبنا عن صرف ظواهر معاني كلام الله عز وجل التي في القرآن إلى معاني أخرى لا تحتملها ذلك أنا أميل إلى القول بأن المجاز في القرآن باطل ربما صحف اللغة واللغة حمالة أوجه ولم يرد عليها دليل فيها ما فيها لكن في القرآن لماذا يقول الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من المتدكر الله عز وجل يقول يسرنا القرآن للذكر الذكر فيه الفهم وفيه الحفظ فهل من مدكر الاتعاذ لا يكون إلا بعد فهم المعاني والمعاني إذا كانت مصروفة عن ظواهرها لبواطن أخرى لا تدل عليها ظواهر الألفاظ عند ذلك ينتفي وصف التيسير في القرآن وعند ذلك يتعسر الاتذكر ولو وضعنا هذا وضعنا هذه الآية ولو... ولو أقصد وضعنا هذه الآية محجة على أهل المجاز لصح أن يستدل بها على إنكار جميع ما يقال إنه معنى باطن لا عليه ظاهر الله والله وإلا فكيف يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي فإن كانت أمور ظاهرة أو غير غير ظاهرة، عندئذ يحتاج إلى نظر أو توقف عند معنى هذه الآية من حيث المبنى ومن حيث المعنى. والجمهور على إثبات المجال والجمهور كما نعلم كلنا في القرآن يعني في القرآن والسنة والجمهور كما نعلم كلنا أنهم يا إما أهل كلام أو أنهم أخذوا علمهم من أهل الكلام. من الأصوليين وقد سبق معنا أنهم اعتزلوا وشاعروا فلا رتب بكث لا عبرة بالكفرة وعموماً عموماً في المجاز في اللغة المجاز في اللغة وارد أن تصدق وأن تعتمد، يعني هي كلمات ظاهرها لها معنى،, معنى والاستلاف يغير معناها إلى شيء آخر. مثلا بلد الله جل فرض علينا الحج. الحج, الحج، الحج في اللغة, في اللغة لغة لغة هي الهجرة لمكان مقدس أو معظم, أو, معظم أو, معظم أو معظم، لكن في الإسلام ورد معناه إلى لفظ لفظ إلى ورد لفظه إلى معنى مقصود آخر، عبارة عن ترتيب العبادات وهي ركن من أركان الإسلام في عموم المعنى اللغوي والحج هي الزيارة بأمر مقدس الصلاة في اللغة هي الدعاء لكن في الإسلام الصلاة تعني أمر آخر غير الدعاء تعني عبادة مخصوصة لها صفة مخصوصة وشروط مخصوصة والصوم في اللغة هو الامتناع ولكن في الإسلام صار معناه غير مجرد الامتناع العام هو امتناع الأمور مخصوصة لوقت مخصوص لصيغة مخصوصة ولها نواقض مخصوصة فائدة لو جاء, لو جاء لفظ يقتضي بمدلوله كلا الأمرين الحقيقة والمجاز هذا إن قلنا بالمجاز في اللغة والمجاز وارد في اللغة الحقيقة لو جاء لفظان بمدلولهما يحتملان عسف أقصد لفظ يقتضي بمدلوله الحقيقة والمجاز عند ذلك ينظر إلى القرينة حسب القائل وحسب السياق وحسب المناسبة وحسب اهتمامات ونوعية القائل عند ذلك يرجع معنى اللفظ إما إلى حقيقة إما إلى مجاز مثلا في الوليمة يقول لك يعني من كان صائما فليصل لا شك أنه أن المقصود فليصلي ليس هو المعنى الحقيقي للصلاة المقصوصة المعلومة إنما هو الدعاء يقول, يقول أبو المعالي فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل فيما أصطلح عليه من المخاطبة، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه يعني أي المعنى الذي يتبادر في الذهن لأول مرة ولأول وهله بقي على موضوعه، بقي على بقي على أساسه الذي يتبادر إليه الذهن، العصور والعصور، الأسد والأسد، الكتاب والكتاب. والكتاب, والكتاب كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يترضى حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم سألوا أبا هريرة قالوا وما هو الحدث لأن الحدث له معنى كثير أحدث هل أحدث بالكلام لمجرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو أرد فهل حدث الإحداث في الدين هو الحدث الذي في حديث أبي هريرة ذاك الحدث حدث معنوي وهذا حدث حدث حسي فقالوا ما هو الحدث قال الفساء ومعرات هم ما سألوه إلا لأن هذا في اللغة ما سألوه إلا لأن, لأن الأحداث كثيرة ومعناها واسع فانصرفوا عن المعنى، فهم أتوا بمعنى عام، انصرف بهم إلى المعنى الخالص، وهكذا، كما قلنا قبل قليل أن بعضهم يسميه مجاز، بعضهم يسميه كناية، بعضهم يسميه استعارة، وكل الطرق تؤدي إلى إلى نفس المعنى، المجاز. يقول والحقيقة إما لغوية وإما عرفية أي أن اللغوية وإما عرفية إما, اللغوية إما, اللغوية إما أن يكون تكون الحقيقة مدلولا عليها من ظاهر اللغة وإما مدلولا عليها بما تعارف عليه الناس فيما لم يدل عليه لم تدل عليه اللغة أيثما لم يدل عليه ظاهر اللقب منهم ما يدل عليه ظاهر اللقب منهم ما لا يدل عليه ظاهر اللقب نحن الآن يعني الآن الإمام أبو المعالي الجويني حقيقة يعني يدور في نطاق المجاز الحقيقة والمجاز الحقيقة إنه ماشي ربنا ييسر ونخرج من معضلة الحقيقة والمجاز والمقصود بالحقيقة إما لغوية وإما عرفية هي مسميات الأسماء من حيث الاصطلاح هل الاسم هذا يدل على حقيقته أم له عرف آخر لذلك قيل إن الله عز وجل عندما خلق آدم علمه الأسماء والمسميات أطلعاه عليها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أميئوني بأسماء هؤلاء إذا صادقين قال بعضهم إن آدم عليه السلام هو الذي سمى انظر إلى التكلف وبعضهم قال لا خاصة في كتب التفسير قل آدم عليه الصلاة والسلام كان كان له الدور في تسمية هذه الأسماء هو بدأ بها أو علمه الله إياها لكن هو كان له دور وهذا من الباطل الذي معناه ير... مع معناه مع في كتب التفسير كتاب الله عز وجل هذا من الباطل الذي الذي يرد النص الظاهر في القرآن وسببه الرجوع إلى التوراة التوراة في سفر التكوين يقول إن الله لما خلق الأشياء عرضها عرضها على آدم ليرى ما يسميها فالجماعة مشوا وراء التوراة مع الخيل يا شقراء قالوا إن آدم هو الذي سمعه الله عز وجل قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كيف يعلم آدم الأسماء ثم يقال إن آدم علمها ابتداء من عند نفسه بل بعضهم في القضية هذه يقول من باب الإضافة والفائدة وإلا لا إلا ليس فيه نفع كبير بعضهم يقول إن آدم كان لا يحسن شيئا من اللغات، إنما تعلمها. بعضهم يقول لا، آدم كان ي... آدم عليه الصلاة والسلام كان يعرف جميع اللغات. هذا باطل وهذا باطل. لا دليل على أنه كان يعلم جميع اللغات لأن أصلا كانت غير موجودة. ما جاءت له بعد وفاته صلى الله عليه الذي يقول إنه لا لم يكن يعلم لغة ما، وهذا غريب. من المسلمين ومن من يقال إنه عالم طيب أين تذهب بقوله عز وجل وتلقى آدم من, رب من ربه كلمات فتاب عليه إذا كان لا يعرف اللغات فكيف تلقى من ربه كلمات إذا كانت علمها في الدنيا فكيف تلقى الكلمات أليس الله عز وجل قال أسكن أنت وزوجك الجنة هل في الجنة إذا كان لا يحسن اللغة كيف يفهم كطاب الله عز وجل له يعني أحيانا في كتب التفسير تجد العجب والعجاب ما علينا, علينا. يقول أبو المعالي الجويني رحمة الله عليه والمجاز إما يكون بزيادة هو نقصا الواقع كما قلنا إن نفي المجاز في العموم هو لقطع الطريق على من يلحد في أسماء الله وصفاته من المعتزلة والانفوضة وغيرهم لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلامه أو قرينة دالة على ذلك كقوله عز وجل يد الله فوق أيديهم هم قالوا قدرة الله فوق, فوق أيديهم فوق قدرتهم ومهربوا إلا من الت وما هربوا إلا بعدما جسموا ثم فروا من التجسيم وقع في التعطيل. قال الإمام الشافعي الشافعي له كلام ذهب في المسألة هذه. قال رحمة الله عليه تأمل قال نؤمن نؤمن بالله كما جاء من الله على مراد الله. ونؤمن برسول الله فيما وصف الله على مراد رسول الله ولا أحد أعلم بالله من رسول الله. صلى الله عليه وسلم. هذا من أجمل الكلام في الرد على أهل البدع. ومعلوم معلوم أن المجاز لا يأتي فقط بأسماء صفات. يعني هم لما قالوا بنفي المجاز في القرآن إنما أخرجوا أو أسكتوا أهل البدعة في الإلحاد في الأسماء والصفات طيب المجاز يأتي في غير الأسماء والصفات واسألي القرية التي كنا فيها غير التي أقبلنا فيها لكن الصحيح القرية لا تسأل الذي يسأل أهل القرية لكن الصحيح الانصراف عن كلمة المجاز ومدلول المجاز عن القرآن أسلم لحاجة واحدة فقط، وتكفيهم بها ويكفيهم وتكفيهم وتكفي, وتكفي وتكفي وتسد حجة عليهم هي أن المجاز أصلا ومدلول المجاز ومعاني المجاز لم يرد عليه نص من القرآن ومن السنة ولا يوجد ولا حتى دل دليل ضمني يثبت المجاز فهذه من مخاريق المتكلمين واللغويين فلا يجوز حشرها في القرآن حتى لو سمي يعني كناية أو استعارة الاستعارة من التشبيه طبعا يقولك لا والالكناية والالكناية والاستعارة من أبواب المجاز المجاز أبلغوا منهم هذا القول تفصيل لا ينفع كثيرا في العلم. قال والمجاز إما يكون بزيادة أو نقصان أي يعني يحدث منه كلام يدل عليه السياق نحن الآن نتحدث عن المجاز على أساس أنه من اللغة وليس من القرآن ليكون الواحد منا على فهم بصير قال أن أي أي يحدث النقصان أن يحدث منه كلام جزء من النص يدل عليه إنك قوله وسأل القرية التي كنا فيها الجزء المحذوف الذي يدل عليه سياحهم أهل القرية لا غير ذكورة ويقول وبالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أبطاله قبل بالمعالي المجاز إما يكون بزيادة أو نقصان وبالاستعارة تقوله تعالى جدارا يريدون يا الله فاقامه والاستعارة من أجزاء من أجزاء الأجداد هو هنا شبه الجدار منح الجدار إرادة ومعلوم أن الجدار جماد لا يريد فجعله استعارة وشبه الجدارة بالميلان وإرادة الانتقاد كل هذا ما علينا وندخل الآن في باب الأمر الحمد لله خرجنا من المجاز ومن عمق المجاز قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود حقيقة أن الأمر اللغة له إطلاق المطلق, المطلق أو الإطلاق الأول في اللغة, اللغة أن لنا الأمر لنا هو, هو, هو, هو جمع أمور أي شؤون هور. أمر يعني شأن وليس هو طلب الفعل يقول ربنا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا لنجوها فتنازعوا أمرهم أي تنازعوا شأنهم وقضيتهم والإطلاق الثاني على كلمة أمر هو جمع أوامر ويقابله النواهي وهو هذا المقصود من الأمر الذي هو طلب الفعل قالوا أمروا استدعاءهم بالفعل عفوا استدعاء بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب بالقول هو اشترط أن يكون صيغة الكلام بالصريح لا بالكتابة لا بالإشارة بالقول والقول يقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب المقصود به أن المتكلمة لأن نحن الآن نتحدث عن الأمر المقصود به المتكلم أقول المقصود أن الأمر هو أن يكون هو أن يكون وهذا قد مر علينا من قبل هو أن يكون من العالة لمن هو أدنى منه وإلا فلا يسمى أمره يسمى طلبه يسمى ترجيه يسمى قال هو هم قالوا باشتراط تحقق صيغة الأمر يسمى لمن ينبغي أن يكون لمن هو من, من, من أعلى لأدنى وهذه حقيقة تفريعات واستعمالات صيغة الأمر للوجود أو الندب فإن كان بقرينا كان ندبا صارفا عن الوجوب وإن كان بغير قرينا صار مفيدا للوجوب وحتى هذه التفريعات غير منضبطة أحيانا يكون أمرا لا توجد فيها قرينة ظاهرة ومع ذلك لا يفيد الوجوب كقوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع هذا في الظاهر أنه أمر يفيد الوجوب وما أتى الاستثناء إلا مقيدا فالاستثناء, فالاستثناء لا يصرف عموم الأمر عن الوجوب ومع ذلك دل على الاستحباب ولم يقول على الوجوب لا يلزم أن يكون جميع الأمر الذي هو بصيغة إفعل دالا على الوجوب حتى لو لم ترد عليه قرينة تصرفه عن الوجوب وهذه الأمور تعرف بالسياق وتعرف بدلالة عموم دلالة الألمثن وهذه القواعد نحن نأخذها على أنها إجمالية وإلا الحقيقة أن أحيانا يأتي المنع ولا يفيد الكراهه ولا يفيد التحريم مع عدم وجود مع عدم دليل صارف عن التحريم ومع ذلك لا يفيد التحريم لكن العموم العموم أن الأمر يفيد الوجوب وأن أن هي يفيد التحريم يقول وصيغته افعل وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه أي أن الأمراء عند الإطلاق ارمي اضرب امشي تفيد الوجود خاصة إذا كانت إذا كانت متجرجة عن القرينة الصارفة عن الوجود. قال الشيخ محمد الأمين الشمحيط في مذكرة وصول الفقه، قال الإجاب بصيغة الأمر لا يحتاج إلى قرائن، ما يحتاج إلى قرينة أن توجب إذا كان صيغة الأمر واضحة لكن الحقيقة كما قلت قبل قليل حتى هذا أحيانا يأتي صيغة أمر واضحة ولا توجد قرينة صريحة بل لم ترد قرينة تصرف الأمر عن الوجوء ومع ذلك لا يكون دليلا على الوجوء وهذا موجود وكثير أيضا يقول رحمه الله افعل وصيغته افعل وعند الاطلاق والتجرب عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب والإباحة هذا بالعموم إن دل الدليل على صر معنا ظاهر الوجوب إلى ندب أو إباح عند ذلك هذا بالعموم عند ذلك ينصرف الأمروع عن الوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء لما قال صلوا قبل المغرب دل دل هذا على الوجود الأمر لأن الأمر يدل على الوجوب ثم قال لمن شاء استثنى الأمر بالمشيئة الشخصية للمألومة يقول لا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار صيغة افعل في الواقع كما قلنا تفيد الوجوب وهو لا يقتضي لا التكرار, لا التكرار لأجل مجرد, مجرد صيغة الامر. الأمر يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله, كما قال الله إن الله وملائكته يصلون, يصلون على النبي يا, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الآن هل يخرج عهدة الأمر عن التكرار لمجرد الفعل يعني لو الواحد لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صلي وسلمبارك على عبدك ونبيك محمد لو فعل مرة واحدة هل يخرج عن عهدة التكرار أم مرة واحدة تكفي الصحيح أن تكفيه مرة واحدة؟ ولا يلزم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين لأجل ورود هذه الآية. ولا يلزم التكرار إلا إذا ورد الدليل، ورد الدليل الداعي إلى التكرار أو جاءت قرين. مثل يعني يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم. رغم أم فمرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه قالوا هذا يدل على الوجوب حتى حتى هذا من باب الإنصاف نحن نقول حتى إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه السامع مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم رغم أم فمرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه حتى هذا لا يفيد التحريب حقيقة ما تقدر تؤثم واحد تقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تصلي عليها أو تكون آثما إنما إذا صلى يكون مأجورة إذا لم يصلي ما يكون آثما الصحيح لو جاء لو جاء الأمر مجردا عن الفعل ثم لم تحصل قرينة على المداومة ولم يقضي التكرار وحتى القرين التي ذكروها في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست كافية <تصفيق> الذي هو رغم فمرئ ذكرت عنده ولم يصل عليه يقول الله عز وجل ولل وللله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيله هذا لو صلى لو حج مرة واحدة لكفى ولو كان هذا أمرا موجبا على التكرار لكان سحابة يحجون كل سنة ويقطع التكرار قول الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا، بل حتى بل حتى لو لو اغتنى وأثر المسلم وصار مستطيعا هل يلزمه المبادرة على الفور أو بالتراخي يقول ولا يقتضي الفور قول الجويني ولا يقتضي الفور هذا على مذهب الإمام الشافعي مذهبه في الحج في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا قال ظاهره على الفور ولكنه لا يلزم ظاهره على الفول ولكنه لا يلزم أي لمجرد أن تستطيع تحذره ثم تحفظ أو تحذر قال ولكنه لا يلزم طيب إذا كان لا يلزم ليس ظاهره على الفول قصد الإمام رحمه الله عليه هو ظاهره على استحباب الفول وليس إجاب الفول لأجل ذلك قال لا يلزم عائشة رضي الله عنها كانت كانت تلزمها كفارات الصيام رمضان كانت تبقى بسنة والسنتين تؤجل قضاء هذه الكفارات قضاء هذه القضاء هذا الصيام والجمهور الجمهور يرى أنه للفور متى ما تمت الاستطاع إلا إن جل النص على التراخي والنص غير موجود عند الجمهور يرون أن الحج على الاستفاعة وهذا ولو كان ولو كان قول الجمهور حقيقة يعني الكثرة لا تلزم لا تلزم وفقا الحق على كل حال ولا يغترن أحدنا بكلمة الجمهور ويظنها السواد الأعظم لهذه الأمة ما يلزم الجمهور معنا الأكثرية أهل المذاهب الفقهاء والحنابلة والمالكية والحنابلة والشافعية ولا يلزم أن إذا قال المالكية والأحناف والشافعية قولا خالف الحنابلة أن يكون الحنابلة مخالفين لاجماع الأمة أو مخالفين لسواد الأمة كلمة الجمهور لا ينبغي لا يعني الواحد يلزم الجماعة أفضل أو يلزم الأكثر ولكن يعني أقصد يلزمهم ويصاحبهم في الرأي أفضل ولكن لا يلزموا وقوع القضية على أن الجمهور قال بها أن يكون هو حقا محضنا. أحيانا الجمهور يكون قوله مرجوعا المالكية والأحناف والال والشيعية وال المالكية والشيعية يرون قولا يخالفهم الأحناف يكون الأحناف فيها على حق وهذا فصل هذه القضية توقفوا على دراسة الدليل. يقول رحمة الله عليه والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليه الأمر نوعا أمر المقتضى مقتضى الصيغة صيغة الأمر الصريحة كقول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون قل وكقول النبي صلى الله عليه وسلم قم أباهر وكقوله صلى الله عليه وسلم قم أبا ترات فقم وقل دلالات صريحة على الأمر بمقتضى الصيغة، صيغة أمر ظاهرة، والمقتضى الآخر هو مقتضى اللزوم. يكون الأمر بمقتضى الصيغة ويكون الأمر بمقتضى اللزوم. أي يصدر خطابنا. يفيد على وجه اللزوم الصيغه على وجه اللزوم ولو لم يكن بصيغه الأمر المعهوده افعل يفيد على وجه اللزوم معنى الوجوب كيف؟ اريد الامر بمقتضى الصيغة مثل قوله قل يا أيها الكافرون يكون, يكون أمرا بظاهر اللحظة والمقتضى الآخر بمقتضى اللزو اللزوم يصدر خطاب يفيد الأمر لزوما ولو كان بغير صيغة الأمر المعهودة افعل مثلا تدخول وجوب جلوض ضمن نطاق الأمر بالصلاة قال الحديث أبي هريرة في صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ <تصفيق> <تصفيق> الآن الأمر في الصلاة كان ظاهرا ولكن دخل معه الأمر بالوضوء من باب اللزوم لأنه أصلا لا يمكن أن يحصل الوضوء إلا لا يمكن أن تحصل الصلاة إلا بالوضوء، فكان الوضوء لازما حتى لو لم يرد في شأنه أمر مخصص في الحديث. هنا صار وجوب الوضوء من باب اللزوم، من باب اللزوم وليس من باب صيغة الأمر المخصوصة في شأنه. هذا من هذا الأمر قضية الوضوء. الذي هو واجب لزم داخل في قاع في القاعدة الحقيقية أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا تتم أصله إلا بالوضوء فالوضوء صار واجبا ومثل أيضا قاعدة ما لا يترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب جميع الأسباب المفضية للوقوع في المحرم بكل أنواعها إن ما انقطعت جميع الأسباب المفضية إلى محرم إذا لم تنقطع إلا بقطع السبب الذي يؤدي إلى الوقوع بهذا الحرام صار الحرام محرما بالنص أو بالصيغة الأمر وسببه محرما باللزول يعني كحرمة السفر للفاحشة الفاحشة محرمة حرم السفر لأجل حرمة الفاحشة إذا كانت النية للسفر هي الفاحشة فصار السفر محرما بالنزوم يقول رحمه الله وإذا فعل يخرج المأمور به عن العهدى يقول يقول ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يخرجون يقول إذا فعل أي الامر المأمور يخرج المعمور عن الواحدة يخرج المعمور به عن الواحدة أي فعل صيغة الامر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بمقتضى هذه الصيغة صيغة هذه الصلاة يعني الذي إذا قال اللهم صل وسل مبارك عبدك ونبيك محمد يخرج الإنسان من عهدة الخطاب بمجرد الصلاة لأننا إذا ذهبنا إلى وجوب ال وجوب هذا الأمر أمر أمر أمر أمر. اللي هو فا يا إن اللهم لا إكثارا بهاي ولكن أصلوا عليه صلوا, صلوا هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه وهذا تأكيد لذلك الأمر. إن ذهبنا إلى الوجوب لكان هذا يفضي إلى التكرار مع كل تذكر أو مع كل وقت حتى لو لم يرد أن إلى الصلاة هذا, إذا كان كانت هذا مع الخلاف على أن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة عند ورود السبب أم هي مستحبة لكن بالعموم تكون العهدة منتهية مع انتهاء التعي على كل حال ولا يفيد التكرار حتى ما عدم وجود الداعي. يقول وإذا فعل يخرج المأمور به عن الأهدى قال الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل المقصود به هو الذي يدخل في معنى عنه الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل هو الذي يدخل في معنى المكلف ويتوجه إليه خطاب الأمر والنهي يعني الشخص الذي له صلاحية مسؤولية الأوامر والنواهي صالح في نفسه ومسؤول يعني كيف صالح في نفسه أن يكون غير مجنون أن يكون في الأصل عاقلا وأن يكون مسؤولا والصبي غير مسؤول فإذا كان صالحا في نفسه ومسؤولاً في وصفه للأوامر والنواهي يدخل في معنى كلام الجويني يقول يدخل في يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون المقصود بالمؤمنين غير الكافرين وهو وصف عام لمذكور خاص والمؤمنون عامة المسلمين لكن يختصت منهم ما كان بالغا من كان بالغا وعاقلا وذاكرا غير ناس طبعا يخرج من قوله المؤمنين يخرج به الكافر ومن العاقل يخرج المجنون ومن الصبي يخرج ومن البالغ يخرج الصبي وفي كل هذا حقيقة خلاف. خلاف في قضية البالغ الصبي يعني هل هو مكلف ولا غير مكلف هل أمره على الاستحباب هل الصبي إذا لم بي بي إذا لم يبلغ, يبلغ سن التكليف سن البلوغ فإذا كان بالغ العقل, العقل, العقل إذا كان بالغ الذكاء هل يكون مكلفاً غير مكلف كل هذا من... بعضه من الشواذ بعضه غير شاذ حتى الكافر هل هو مطالب بتفاصيل الشريعة بعموم الشريعة هل يؤثم على تركه الحجة والصوم والصلاة لكونه كافراً أو, لا؟ أو أن جميع ذلك باطل لتحقق الكفر وعدم تحقق الإسلام كل هذا في كبير. يقول الساهي والصبي والمجنون غير داخلين غير داخليين. الساهي المقصود به هو الخطاب الوارد في حقه أثناء السهو والنوم والنسيان. إذا نام أو نسي أو ردا الخطاب فيكون معفيا. وطبعا يلزمه الخطاب مع ذهاب السهو لأن الخطاب ثابت وسهوه, وسهوه أمر طارئ والطرق لا يبطل حكم النص الثابت إلا في حال وقوع السهو. فإن, فإن ذهب داعي التعطل فإن ذهب داعي التعطل عن التكليف الشرعي. حصل الاستمرار على او حصل البقاء على التكليف ما جوابنا يلا طبعا الساهي داخل في الحكم ابتداء قبل السهو ثم لما ذهب السهو رجع إلى الى إلى استحقاق التكليف من حيث الاسم والوزر ولم يتوقف عنه التكليف إلا في وقت السهو فقط يعني مع وقف التنفيذ يعني هو متعطل عن الحكم الشرعي مع وقف التنفيذ لمجرد ما يفوق يلزمه ما يلزم الجميع يقول الصبي الصبي لم يدخل, لم يدخل في التكليف لصغر سنة, سنه وما عليه, عليه العهدى على التعفيذ ويظل يلزمه الخطاب لمجرد ما يخرج عن, عن حكم الصبي بالبلوغ إذا بلغ لازمهما يلزم الجميع صحيح أن الصبي لا سبيل عليه من حيث الوجوب ولكن عليه سبيل من حيث الندب والإرشاد من حيث الندب والإرشاد الصبي مكلف ولكن غير مكلف على سبيل الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشر فيها ضرب ضربوهم لعشر فهو مطالب من حيث الندب لإرشاد استحبابا وليس وجوبا الضرب على الصلاة ليس لأجل الصلاة في هذا الوقت لا لأجل تمهيده وتعليمه وتعويده على الصلاة في حين بلوغه سن التكليف لا يضربوا بعد أن كلف لا يعلموا قبل أن يكلف حتى يتعود عليها فالضرب ليس تكليفا لأجل حصول الإثم على الترك هذا في الظاهر بل لأجل تعويده تعويده على الصلاة وقت حصول التكليف عليه وكقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا من باب الإرشاد والنذر لأن الأكل بغير المين ورد فيه نهي هذا في حق المكلف يكون إثمًا ويكون بحق غير المكلف الذي هو الصبي كراهته طبعا هذه النقطة الذي هو قوله السبي الصبي هذا والذين نتحدث عنه إنما بالم... ما تتعلق بالوجوب إنما تتعلق بعموم الاستحباب ويقول المجنون والساهي والصبي والمجنون المجنون خارج لعدم الاهلية أصلا. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة هذا فيه حقيقة خلاف والوقت داهمنا باقي الوقت لعلنا ان شاء الله أن ندرسه في الجلسة القادمة ونسأل الله التوفيق والسداد.